فَتَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ لا النِّسَاءَ أَوْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً اَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ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 112. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور 113. يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعذلوا اعذلوا وأقربوا التقوى والتقوى الله إن الله خبير ما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.